القرآن القرآن بسم الله ن ا ل الرحمن الرحيم و ل ع موسوعه ك م ت ا ل ن ا أ ل س ي ل ن ع ل و م الاسلاميه